في الغرفة الأحباء المسلمين والمسيحيين على حد سواء ربي بارك حياة الجميع وأهلا بكل الأساتذة الأدمنس الأفاضل الموجودين معنا موضوعنا اليوم بيخص إحدى الخرافات القرآنية مع احترامي للأحباء المسلمين نحن نعرف أن جنة المسلمين حسب عقيدتهم أنها في السماء وبالرغم مما فيها من خطية ونجاسة لا تتفق مع روح الله لكن هم يقولون أنها في السماء ولكن المفاجأة اليوم حينما نعرف أين إذن موقع جهنم إن كان موقع الجنة في السماء فيترى أين موقع جهنم وحتى لا أطل عليكم فعلينا أن ندخل إلى الموضوع مباشرةً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 في هذا النص القرآني نجد خطاب يدور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار سأعتمد في هذا البحث جملة وتفصيلة على المراجع الإسلامية نقرأ تفسير ابن كسير في سورة الأعراف 44 يقول يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون صلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وكذلك قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القليب يوم بدر فنادى يعني كان في ناس في يوم بدر ماتوا من المسلمين فناداهم محمد بأسمائهم يا أبا جهل بن هشام ويا عتيبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة وسمى رؤوسهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وقال عمر يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا يعني ماتوا وانتفخوا فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني أنتم مش بتسمعوا أكثر منيهم هم ذيكم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا هكذا كانت تجري الأمور مع محمد والصحابة يقول أي كلام يصدقونه يقني الإبن كثير وقوله تعالى فأذن مؤذن بينهم بينهم أي أعلم معلم ونادى مناد أن لعنة الله على الظالمين أي مستقرة عليهم نأتي إلى الطبري القول في تأويل قوله تعالى بالمناسبة في نكت كنا زمان بنسمعه أنا فوجئت أن النكت طالع من سورة الأعراف خلوا بالكم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يعني ذو القريبين من بعض بينادوا على بعض خلوا بالكم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم يقول تعالى ذكره ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دخولهما يا أهل النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الدنيا على ألس رسل من السواب على الإيمان به وبهم وعلى طاعته فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنتهم على الكفر به وعلى معاصيه من العقاب فأجابهم أهل النار بأن نعم قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين وأما قوله فأذن مؤذن بينهم يقول فنادى مناد وأعلم معلم بينهم أن لعنة الله على الظالمين يقول غضب الله وصخت وعقوبته على من كفر به وقد بينا القول في أن إذ صحبت من الكلام ما ضارع الحكاية وليس بصريح الحكاية بأنها تشددها العرب أحيانا وتوقع الفعل عليها فتفتحها وتخففها احيانا وتعمل الفعل فيها فتنصبها به وتبطل عملها عن الاسم الذي يليها فيما مضى بما أغنى عن اعادته في هذا الموضع وإذ كان ذلك كذلك فسواء شدذت أن او خففت في القراءة إذ كان معنى الكلام بأي ذلك قرأ القارئ واحدا وكانتا قراءتين مشهورتين في قراءة الأنصار كنت أقرأ الآن من الطبري ننتقل الى الشيخ او الإمام القرطبي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هذا سؤال تقريع وتعيير أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم الحديث يدور بين أهل الجنة وأهل النار يقمل فيقول مثل أن تلك الجنة أي أنه قد وجدنا وقيل هو نفس النداء فأذن مؤذن بينهم أي نادى وفوت يعني من الملائكة أن لعنة الله على الظالمين نأتي إلى صد الذي يعني يؤكد أين مكان جهنم خلاص خلوا بالكم إذن من الكلام انا قرأت لكم الآن من سورة الأعراف أربع وأربعين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤزن بينهم أن لعنة الله على الظالمين خلاص في الأعراف في الأعراف ستة واربعين وبينهما حجاب بين الجنة والنار حجاب سور وبينهما حجاب وعلى الأعراف وحنعرف يعني الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يا للهول دعونا نضع عنوين ما هي الأعراف ما هي الأعراف ننتقل إلى الجلالين يقول الجلالين يقولان وبينهما أي أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز قيلة هو سور الأعراف فإذا كان جنة المسلمين في السماء وبين الجنة وجهنم سور يا ترى حيكون جهنم فين كارثة ننتقل إلى ابن كثير فيقول لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة خلوا بالكم أقرأ أنا من إبن كثير نبه أن بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة قال ابن جرير وهو السور الذي قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب السور ده من ناحية الجنة في رحمة ومن ناحية الناس الذي في النار في عذاب السور من ناحية الجنة في رحمة ومن ناحية الجهنم في عذاب وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه وعلى الأعراف رجال ثم روى بإثناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى وبينهما حجاب هو السور وهو الأعراف العرف يعني السور يا أخوة جمع العرف أعراف وقال مجاهد الأعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب قال ابن جرير والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا وإنما قيل لعرف الديق عرفا لارتفاعه وفي رواية عن ابن عباس هو سور وأنتم تعرفون من هو ابن عباس هو سور بين الجنة والنار وكذا قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير فهمتم يا إخوة وصلتكم الفكرة التي أريد أن أقولها لكم جنة المسلمين قالوا لنا في السماء نفاجأ أن القرآن يقول أن بين الجنة وجهنم سور فقط سور لكن النكتة لم تأتي بعد سنتظروا معي لتعرفوا النكتة نقرأ الطبر أولا وبينهما حجاب القول في تأويل قوله تعالى وبينهما حجاب يعني جل ثناؤه بقوله وبينهما حجاب وبين الجنة والنار حجاب يقول حاجز وهو السور الذي ذكره الله تعالى فقال فضرب, فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهو الأعراف التي يقول الله فيها وعلى الأعراف رجال كذلك حدثنا ابن وكيع قال سنى عبد الله ابن رجاء عن ابن جريح قال بلغني عن مجاهد قال الأعراف حجاب بين الجنة والنار حدثني محمد بن الحسين قال سنة أحمد بن مفضل قال سنة أصباط عن السدي وبينهما حجاب وهو السور وهو الأعراف فإن الأعراف جمع واحدها عرف وكل مرتفع وكل مرتفع عن من الأرض عند العرب فهو عرف وإنما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه على ما سواه من جسده حدثني محمد ابن عامر قال سنا ابو عاصم قال سنا عيسى عن ابي ابن ابي عن مجاهد قال الاعراف حجاب بين الجنه والنار سور له باب عن ابن عباس قال الاعراف سور بين الجنة والنار حدثني المسنه قال سنا عبد الله ابن صالح قال سنا معاويه عن علي ابن أبي طلحه عن ابن عباس قال الاعراف سور بين الجنة والنار يعني بالأعراف السور الذي ذكر الله في القرآن وهو بين الجنة والنار يا للهول يعني هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى سؤال للأحباء المسلمين بين الجنة وجهنم سور فقط ان كانت الجنة في السماء تكون جهنم أيضا في السماء شيء عجيب نقرأ القرطبي يقول وبينهما حجاب أي بين النار والجنة لأنه جرى ذكرهما حاجز أي سور أي على أعراف السور وهي شرفة ومنه عرف الفرس وعرف الديك إذن تكلمنا الآن أحبائي عن ما هي الأعراف إيه هي الأعراف عرفنا أن الأعراف عبارة عن سور يفصل بين الجنة وبين جهنم الآن نأتي إلى الكارثة الأكبر الآن نأتي إلى الكارثة الأكبر لأن القرآن يقول وعلى الأعراف رجال من هم أصحاب الأعراف أي هؤلاء الرجال الذين على السور تذكروا زمان كنت سمعت نقطة واحد رايح الجنة قابلوا الملاك رايح فين رايح الجنة لا انت مش هنا اسمك مش موجود فعلى طور رايح النار قالوا له استنى رايح فين داخل النار استنى اشوف اسمك لا مش موجود فقال له ايه يعني اسم لا في الجنة ولا في النار أباد في الشارع أتاري الموضوع من صورة الأعراف يا شباب لأن على السور في ناس مش عارفين هم رايحين فين رايحين الجنة ولا رايحين النار تخيلوا ده القرآن بيقول كذا سأثبت لكم الآن من القرآن ومن التفاثير ومن السيرة أقصد من الأحاديث أن على السور ده في ناس قعد على السور لسه مش عارفة رايحة جنة ولا رايحة جهنم قعدين على الحيطة من هم إذن أصحاب الأعراف نقرأ في الجلالين يقول الجلالان وعلى الى العراف وهو سور الجنة رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث يقول الجلالان وعلى الاعراف وهو سور الجنة رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث يا للهول عارفين الناس اللي على على السور دول اتار ايه موضوع موضوع انه حسناتهم زي سيئاتهم تماما زي بعضها فمش عارفين هيروحوا فين الاعمال بتاعتهم الحسنات زي السيئات مش عارفين يروحوا فين مش دول برضه موحدين بالله مش بيقول التوحيد ده المهم طب ما ادي الناس دول موحدين بالله وبيؤمنوا بمحمد واعدين على السور بيعملوا ايه ليه ما دخلوش الجنة اعمال بقى استوت سيئاتهم باعمالهم فاعدين على الحيط نقرأ ابن كثير يقول في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الاعراف جمع تل بين الجنة والنار حبث عليه من اهل الذنوب بين الجنة والنار قال السنة انما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحيمهم الله يعني متفقين على أنه في سور يفصل كل العلماء لأن ده قرآن بس أراءهم اختلفت فيه مين دول اللي عسور حنشوف دول مين اللي عسور ده قرآن بقى حيقولوا فيه إسرائيليات ده قرآن جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ ابو بكر ابن مردويه حدثنا عبد الله ابن إسماعيل حدثنا عبد ابن الحسن حدثنا سليمان ابن داود حدثنا النعمان ابن عبد السلام وأنا ما زلت أقرأ من ابن كثير يا إخوة حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله من استوت حسناته وسيئاته فقال سألو يا محمد إيه رأيك في واحد استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون استوت حسناته مسيئاته قاعدين على الحيطة مش عارفين روحوا فين يكمل ابن كسير ويقول وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه من وجه آخر عن سعيد ابن سلمة عن أبي الحسام عن محمد ابن المنكدر عن رجل من مزينة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف فقال إنهم قوم خرجوا عصاه بغير إذن أبائهم فقتلوا في سبيل الله يعني ده رأيتان بيقول اللي أعدين على الحيطة دول ناس خرجوا في سبيل الله خرجوا عصاه بغير إذن أبائهم فقتلوا في سبيل الله وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر حدثنا يحيى ابن شبل عن يحيى ابن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال الناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله يعني عندهم حسن من ناحية منعتهم يدخلوا النار وعندهم سيئا من ناحية منعتهم يدخلوا الجنة فقعدين على الحيطة شانتوا عنديكم في مصر مثل بيقول ايه حنوعد على الحيطة ونسمع ايه كده معرفش نقرأ نقمل في ابن كثير وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم, هشيم اخبرنا حسين عن الشعبي عن حزيفة انه سئل عن اصحاب الاعراف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم في كلام أوضح من كده استوت حسناتهم وسيئاتهم أعدين على الحيطة لحد ما كان يقضي فيهم وذكر حزيف أصحاب الأعراف فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة فإذا صرفت ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم ملاحظين يا أخوة الناس دول إلا على الأعراف قاعدين بيبصوا على الجنة وطمعانين فيها فظهر لهم إله القرآن وقال لهم ادخلوا الجنة خلاص انا غفرت لكم وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهزلي قال, قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أبسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه الآيتين ثم قال الميزان يخف بالحبة ويرجح قال ومن استوى حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم يعني اللي على السور شايفين أهل الجنة وشايفين أهل النار فنظروا إلى أهل الجنة سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تعوذوا بالله من منازلهم قال فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطونا نورا خلوا بالكم من الحتة دي عشان الناس اللي دائما بتسأل عن الصراط ايه هو الصراط ايه هو الصراط الصراط عبارة عن معبر رفيع جدا جدا على جهنم بيعبر عليه المسلمين احنا مش هنعبر عليه خيص فيقول لك ايه يعطون نورا يمشون به بين ايديهم وبايمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل امة نورا فإذا أتوا على الصراط خلاصهم حيمشوا على الصراط محتاجين النور ده رفيع زي الشعرة ولو وقع حيوقع فين جهنم تحته فيعمل إيه الله المكار بتاع القرآن اسمعوا ماذا يفعل كل عبد يومئذن نورا وكل أمه نورا كل واحد عنده النور بتاعه فإذا أتوا على الصراط سلب سلب الله نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قال ربنا أتمم لنا نورنا وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع فهناك يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون فكان الطمع دخولا فهمت الفكرة يا أخوة ننتقل إلى شيخ المفسرين كما يلقبونه الأحباء المسلمين شيخ المفسرين الطبري يقول وعلى الأعراف رجال وأما قوله وعلى الأعراف رجال اختلف أهل التأويل في صفة الرجال الذين أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم على الأعراف وما السبب الذي من أجله صار هناك فقال بعضهم شيخ الطبري حيورينا آراء الناس اللي اتكلمت مين اللي على الأعراف مين دول اللي عادين على الحيطة دول عادين ليه وبعد شوية حنشوف الإمام القرطبي بيقدم عشر احتمالات تخيلوا مش عارفين مين اللي أعرف يعني المسلمين حطوا حيطة بين الجنة والنار وحطوا ناس على الحيطة ومش عارفين مين اللي على الحيطة عادين يتخانقوا مع بعض نسمع الشيخ الطبر يقول هم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وثيئاتهم فجعلوا هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنى هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي عن حزيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم خلاص اتنين ده رأي من الاراء بحط الطبري الرأي التاني قال اخرون لا الكلام ده من الصحيح طب ايه الصحيح لا يقولك كانوا قتلوا في سبيل الله عصال ابائهم في الدنيا يعني دول ناس عصوا اباؤهم لكن قتلوا في سبيل الله فمن ناحية هم عصال ابائهم فهذه حاجة وحشة لكن من ناحية تاني عندهم حسنا انهم قتلوا في سبيل الله فعشان كده استوت حسناتهم بسيئاتهم فهم على الأعراف أي على السور في الكلام ده يعطينا حديث السلف والصحابة يقول ابن وكيع قال سنة يحيى عن يمان عن أبي مسعر عن شرحبيل ابن سعد قال هم قوم خرجوا في الغذو بغير اذن ابائهم حدثني المثنى قال سنى عبد الله ابن صالح قال سنى الليس قال سنى خالد عن سعيد عن يحيى ابن شبل ان رجلا من بني النظير اخبره عن رجل من بني هلال ان اباه اخبره شوف كل واحد بيخبر التاني وقول لك ده الدين انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحاب الاعراف فقال هم قوم غذوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فاعتقهم الله من النار بقتلهم في سبيله وحسبوا عن الجنة وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من يدخل الجنة الرأيين دول ما نفعوش قال آخرون ثالث بل هم قوم صالحون فقهاء علماء يعني لا هم ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم ولا ناس قتلوا في سبيل الله عصا ولكن دول صالحون فقهاء علماء انت بتحط ناس على الحيطة ومش عارفهم مين وعمل لي سور بين الجنة والنار وجنتك في السماء ويبقى النار فين اذا كان في سور بين الجنة والنار غريب قال اخرون بل هم قوم صالحون فقهاء علماء ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع قال سنة أبي عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال أصحاب العراف قوم صالحون فقهاء علماء أربع الثلاث أراء دول منفعوش واحد رابع او مجموعة رابعة ابتدخانة قال آخر لا بل هم ملائكة وليسوا ببني آدم دول ملائكة ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال سنى ابن عليا عن, عن أبي مجلز قوله وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم قال هم رجال خلوا بالكم من التعبير هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار حدثنا ابن عبد الأعلى قال سنى المعتمر قال سمعت عمران قال قلت لأبي مجلز يقول الله وعلى الأعراف رجال قلت يقول الله رجال وتزعم أنت أنهم الملائكة يعني يا مجلز يا مجلز إله القرآن بيقول لك دون رجال وأنت تقول ملائكة قال فقال انهم ذكور وليسوا بإناس طب والسؤال هل الملائكة ذكور عجبي على هذه العقيدة الغريبة من الذي قال أن الملائكة زكور الملائكة لا ذكور ولا إناس الصواب يقول شيخ الطبري يصوب هذا الخطأ عن مجلز بأنهم ملائكة يقول والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل فناءه فيهم هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بثماهم ولا خبر ما فيش كلام عن رسول الله يصح سنده ولا أنه متفق على تأويلها ولا إجمع من الأمة على أنهم ملائكة ما كلام خالص أنهم ملائكة فإذا كان ذلك كذلك وكان ذلك لا يدرق قياسا وكان المتعارض بين أهل لسان العرب أن الرجال إثم يجمع ذكور بني آدم دون إناسهم ودون سائر الخلق غيرهم كان بينا أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قول لا معنى له وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل عفوا لحد الآن مشي مع بعض يا أخوة أرجو أنكم ما تذهبوش يعني احنا ماشيين واحدة واحدة والموضوع زي ما شايفين كده فكاها قدينا بنقرأ خرافة من الخرافات ناس عاملين جنة وفاصلين بينها وبين جهنم بسور وحطين الناس على السور الناس زول مش عارفين رايحين فين لا رايحين الجنة ولا رايحين النار قدينا بنتسلة فخلوكم معنا نقرأ القرطبي ويراب تشاركوني كده بالارقام اللي حنقوله اللي حيقدمه لنا الشيخ القرطبي وعلى الأعراف رجال وقد تكلم العلماء في أصحاب الأعراف على عشرة أقوال يا للهول يا قرطبي يقول لك العلماء المسلمين عشر آراء مين دول اللي على السور عشرة يعني ما فيش رأيين مختلفين على عشرة آراء ايه الكلام ده وما لستتفقوا على ايه بس لما مختلفين على عشرة آراء مين اللي على السور طيب واحد قال عبد الله ابن مسعود وحزيفة ابن اليمان وابن عباس والشعبي والضحاك وابن جبير هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم قال ابن عطية وفي مسند خسيمة ابن سليمان في آخر الجزء الخامس عشر حديث عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مسقال صؤبا صؤبة دخل الجنة ومن رجحت سيئاته على حسناته قال صؤبة دخل النار قيل يا رسول الله فمن استوى حسناته وسيئاته قال أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون ده رقم واحد الرأي الأول الرأي الثاني قال مجاهد هم قوم صالحون فقهاء علماء الرأي التالب قيل هم الشهداء ذكره المهدوي وقال القشيري هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس الرأي الرابع وقال شرحبيل ابن سعد هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاه لابائهم القول الخامس وذكر السعلبي بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل وعلى الأعراف رجال قال الأعراف موضع عال على الصراط عليه العباس وحمزة وعلي ابن أبي طالب وجعفر الجناحين رضي الله عنهم يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه الرأي السادس وحكى الزهراوي أنهم عدول للقيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة واختار هذا القول النحاس وقال وهو من أحسن ما قيل فيه فهم على السور خلوا بالكم على التعبير DHA حعيد الحتة دي تاني لأنها مهمة معايا يا شباب وهم في كل أمة واختار هذا القول النحاس وقال وهو من أحسن ما قيل فيه فهم على السور بين الجنة والنار هم على السور فين السور بين الجنه والنار الراي السابع ده كان الرأي السادس الراي السابع وقال الزجاج هم قوم انبياء القو... القول الثامن هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالالام والمصائب في الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنه لينالهم بذلك غم فيقع في مقابله صغائره صغائرهم يعني هيقعدوا على الحيطه كده ويتغموا شويه علشان تتغفر الصغائر بتاعتهم وتمنى مين تمنى خلوا بالكم من الاسم اللي بيتمنى ده شخصيه خطيره جدا وتمنى سالم مولى ابي حذيفه بتاع رضاعه الكبير تمنى مين سالم مين سالم بتاع رضعة الكبير تمنى سالم مولى أبي حزيفة أن يكون من أصحاب الأعراف لأن بذهبه أنهم مزنبون مالك يا سالم مزنب في إيه بس بتتمنى أنك تكون من, من بتاع الأعراف يا رجل أنت الذي رضعت من يعني أم كالسوم أخت أم المؤمنين عائشة وأنت الذي رضعت من سهلة بنت سهيل أنت كنت رجل يعني منتخف في رضاعة الكبير الرأي التاسع وقيل هم خلوا بالكم من الرأي هذا هم أولاد الزنة ذكره القشيري عن ابن عباس الرأي العاشر هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار ذكره أبو مجلز فقيل له لا يقل الملائكة رجال فقال إنهم ذكور وليسوا بإناس حبيت أشوف رأي الزمخشري لأن الزمخشري من المعتزلة كما تعرفون فحبيت أشوف الكشاف والكشاف هو تفسير الزمخشري حبيت أشوف رأيه في هذا الموضوع فوجدت أن الزمخشري يقول الآتي وعلى الأعراف الحجاب وهو السور المضروب بين الجنة والنار رجال من المسلمين من أخرهم دخولا في الجنة لقصور أعمالهم ننتقل إلى عنوان جديد يا بغتك يا جبريل انت طلعت من الموال ننتقل إلى عنوان جديد كيف يتم التفريق بين أهل الجنة والنار ما الفرق بين أهل الجنة وأهل النار ده موضوع برضو بيخص الأعراف هنا ابن كثير احنا ما زلنا في سورة الأعراف يا اخوة وقوله تعالى يعرفون كلا بسماهم قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعرفون اهل الجنة ببياض الوجوه واهل النار بسواد الوجوه فين بيور بلد فينك يا وحيد فينك يا المحبة فينك يا تراكتيف السواد ده مش عارف عند المسلمين عامل ايه طب ما له اللون الاسود يعني يقول لك قال يعرفون اهل الجنة ببياض الوجوه واهل النار بسواد الوجوه طب والاسود طبيعي ده يعملوا فيه ايه الاسود طبيعي هيعملوا فيه ايه يعني وشه هيبيض يعني هيبيض وكذا روى الضحاك عنه وقال العوفي عن ابن عباس أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا في الجنة والنار ويعرفوا اهل النار بسواد الوجوه ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين الجلالين يقولان يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسماهم بعلامتهم وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال لم يدخلوها أي أضحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها شايفين الموضع العالدة قاعدين على السور في حتة عالية فوق فشايفين اللي على اليمين أهل الجنة وعال يسار أهل النار الطبري شيخ المفسرين يعرفون كلا بسماهم القول في تأويل قوله تعالى يعرفون كلا بسماهم يقول تعالى ذكره وعلى الأعراف رجال يعرفون أهل الجنة بسماهم وذلك بياض وجوههم ونضرة النعيم عليهم ويعرفون أهل النار كذلك بسماهم وذلك سواد وجوههم وحتة جديدة بقى وزرقت أعينهم وزرقه اعينهم يعني بعدين بيور بلاد كده هيكون اسود وعينه زرقا هذا ده ده قط يعني انا بعرف ان القط هو اللي ممكن تبقى كده انا حقه اسود وعينه زرقا عجيب القرطبي يعرفون كلا بسماههم بسماهم اسف أي بعلاماتهم وهي بياض الوجوه وحسنها في اهل الجنه وسوادها وقبحها في أهل النار ونادوا أصحاب الجنة كله بينادي يعني المسافة أريبة يعني يعني اللي في الجنة بينادي واللي عسور بينادي وأصحاب النار بينادوا كله بيتكلم مع بعض ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يعني الناس اللي عسور اللي عسور قاعدين على الحيطة ويبصوا على مين على اللي في الجنة يقولولهم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حنقرأ في الحيطة دي تفسير الطبري آآ آآ ونفس الكلام وجدته في القرطبي ووجدته ايضا في تفسير اضواء البيان لمحمد الامين الشنقيطي تاني التلاتة دول الطبري القرطبي أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي فأنا سأقرأ يعني ما تيسر من ما اتفقوا عليه السلاسة يقول ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أي حلت عليهم أمنة الله من عقابه وأليم عذابه واختلف كالعادة واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله لم يدخلوها وهم يطمعون فقال بعضهم هذا خبر من الله عن أهل الأعراف أنهم قالوا لأهل الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب الأعراف غير أنهم قالوه وهم يطمعون في دخولها وقال اخرون إنما عني بذلك أهل الجنة وأن أصحاب الأعراف يقولون لهم قبل أن يدخلوا الجنة سلام عليكم وأهل الجنة يطمعون أن يدخلوها ولم يدخلوها ننتقل الآن إلى الأعراف سبعة وأربعين وإذا صرفت ابصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يعني, يعني بيبصوا على اليمين وبيبصوا على الشمال بيقول لل znajial οιمين السلام عليكم وعلى الشمال يا الله يا الله ما تجعلنا مع القوم الظالمين نشوف ابن كثير قوله واذا صرفت ابثارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قال الضحاك عن ابن عباس ان اصحاب الاعراف اذا نظروا الى اهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال السدي إذا وإذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقال عكرمة تجدد وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة مزرقة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين أرجو أن يكون ماشيين معايا وحدة وحدة يا شباب الطبري لا يختلف كثيرا في هذا الأمر وكذلك آآ آآ الإمام القرطبي ننتقل إلى الأعراف 48 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون بعد ما بصوا لأصحاب النار عرفوا بعض الناس فيهم خلاص عرفوا بعض الناس في النار فاتكلموا معهم يعني إذن الصورة يا إخوة واضحة تماما سور وناس من هنا وناس من هنا والناس اللي من هنا بتتكلم مع هنا واللعسور بتتكلم مع الجنبين وبتوع الجهنم يتكلموا مع اللعسور كله في حتة واحدة حتة واحدة حتة واحدة ازاي ما اعرفش ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بثماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ابن كثير كثير يقول الله تعالى اخبارا عن تقرية أهل الأعراف لرجال من صناضيذ المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بثماهم يعني بعلاماتهم مميزين معروفين ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل سرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال واضح الكلام الجلالين ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بثماهم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال او كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي استكباركم عن الإيمان ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين اتضر والقرطبي بالتفء مع بعض القول في تأويل قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يقول جل تناؤه ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل الأرض يعرفونهم بسماهم سما أهل النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والعدد في الدنيا وما كنتم تستكبرون يقول وتكبركم الذي كنتم تتكبرون فيه الأعراف 49 نجد أن الطبري وابن كثير والقرطبي أيضا يتفقون في هذا الأمر أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا للجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون خلاص دول الناس اللي ايه هنشوف دلوقتي في التفسير اللي قدامنا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة خلاص قضى الرب قضى الله إله القرآن في أصحاب السور أصحاب الحيطة اللي على الأعراف جاء القضاء ايه القضاء ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون طيب سيبوا مع الحيطة له لما أصلا دخليني الجنة ولا ذل بس يعني وقال حزيفة إن أصحاب الأعراف قوم تكاسفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسماهم فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا خلوا بالكم من الكلام هما حيدخلوا الجنة الزاي إلا على الحيطة فأتوا آدم فقالوا يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك فقال ده طبعا قريب جدا من حديث الشفاعة له فاكرين بتاع الإسراء والمعراج فاشفع لنا عند ربك فقال هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غير فيقولون له لا فيقول ما علمت كنها هو ما استطيع ان اشفع لكم ولكن ائتوا ابني ابراهيم غريب هذا ادم ادم بمجد في نفسه شفته حد اتخلق بالله غيري قالولو لا شفته حد نفخ فيه الله من روحه غيري لا شفته فجدت له الملائكة لا ها طيب ايه بعد كده ما استطيع يا راجل بعد كل ده لا تستطيع اذهبوا الى ابن ابراهيم فيأتون ابنهم صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم فيقول تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا لا هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه بالنار في الله غيره لا فيقولون لا فيقول ما علمت كنه هو. ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا ابني موسى بعد كل العظمة دي يا إبراهيم ما تقدرش طب تمجد في نفسك ليه فيأتون موسى عليه السلام فيقول هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري فيقولون لا فيقول ما علمت كنه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا عيثى أيأتون عليه السلام فيقولون له اشفع لنا عند ربك كل ذا إيه كل ده بتوع السور اللي بيعملوه بتوع الحيطة اشفع لنا عند ربك فيقول هل تعلمون أحد أحدا خلقه الله من غير أب فيقولون لا فيقول هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيره قال فيقولون لا فيقول انا حجيج نفسي ما علمت كنهه ما استطيع ان اشفع لكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم خلاص هيروحوا لمين لمحمد فياتونا فياتوني فاضرب بيدي على صدري ثم اقول انا لها انا لها دي بتاعتي انا بقى ايه ايه الغرور ده ايه الكبرياء ده انا لها وتضرب على صدرك شيء غريب جدا يقول يضرب على صدره فأضرب بيدي على صدري ثم أقول انا لها منتهى الكبرياء شيطان ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع يمدح فأرسأ أقول ربي أمتي فيقولون هم لك فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود يا للهول شفتوا الشيطان ما فيش لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا أي شيء إلا ويغبطني يعظمني يمدحني بهذا المقام وهو المقام المحمود فآتي بهم الجنة دول بتوع مين احنا متكلم معايا يا شباب ولا تهتو بنتكلم على الناس اللي قاعدين على الحيطة بتوع الأعراف اللي على السور أيوة كده فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان <تصفيق> مش عارف ليه سمى الحيوان مش عارف يقال له نهر الحيوان بالمناسبة أنا في مراجع أخرى لقيته نهر الحيوان بس مش عارف هو هنا ليه أذكروا الحيوان لكن بصوا النهر ده بصوا اسمعوه وعايزكم تتذكروا أوصاف النهر ده علشان بعد شوية حنحتاج الأوصاف به اسمعوا النهر حفتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه اليقود فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال مساكين أهل الجنة دين الحتة دي حنعيد ثاني ننتقل إلى الأعراف خمسين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الكلام ده القرآن يا شباب تخيلوا أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة وآصحاب الجنة من شوي سمعناهم بنادوا أصحاب النار واسمعنا أصحاب الأعراف بنادوا أصحاب الجنة وكمان بنادوا أصحاب النار كله بيتكلم مع كله وناد أصحاب النار أصحاب الجنة أن أصيض علينا من الماء مما أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فاكرين الصورة دي ما من فين يا اخوة اصحاب النار اصحاب الجنة اصيضوا علينا من الماء اه العاذر والغني الغني وهو في اللهيب الرمز اللي قاله السيد المسيح بس هو تاه على محمد هو اصلا بينجل بس للأسف بينجل وهو مش ااخد باله لانه ده كان قبل الصلب لكن بعد الصلب ما ينفعش الضحفي فردوس بعيد جدا عن الجحيم يا محمد لكن لأنك من أهلها تريد أن أصحاب الفردوس يكونون معك ولكن هيهاك انتبهوا يا مسلمين انتبهوا أي إيمان لكم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أطيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين سأقرأ من ابن كثير والطبر والقرطبي يعني مش كل التفسير لكن الموضوع متفق عليه يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك قال السدي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أطيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله يعني الطعام وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يستطعمونهم ويستسقونهم وقال السوري عن عثمان الثقفي عن سعيد ابن جبير في هذه الآية قال ينادي الرجل أباه او أخاه فيقول له قد احترقت فأفض علي من الماء فيقال لهم أجبوهم فيقولون إن الله حرمه على الكافرين يعني واحد في الجنة اخوه اعد في النار فابتاع النار يشوف اخوه في الجنة اديني شوية اطمية انا عطشان يقول له الله حرمه عليك ورويا من وجه اخر عن سعيد ابن عباس مثله سواء وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ان الله حرمهما على الكافرين يعني طعام الجنة وشرابها قال ابن ابي حاتم حدثنا ابيه أبي حدثنا نصر ابن علي أخبرنا موسى ابن المغيرة حدثنا أبو موسى الصفار في دار عمرو ابن مسلم قال سألت ابن عباس او سئل أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا وقال أيضا حدثنا أحمد ابن سمعاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال لم لعله يشفيك به يعني انت عيان يا أبو طالب طيب ما عندك ابن أخوك محمد ويجيب لك عنقود من الجنة يا راجل بتاعين تبقى مية مية لعله يشفيك فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن الله حرمهما على الكافرين فقال هذا الأمر السور اللي بين الجنب ذكر أيضا في سورة الحديد 13 يعني مش بس في سورة الأعراف سأقرأ لكم سورة الحديد 13 وبعد كده ننتقل إلى جزئي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سورة الحديد 13 يعني السور موجود موجود في سورة الأعراف سور بين الجنة وبين جهنم وفي سورة الحديد سور بين الجنة وبين جهنم وعلى السور ناس موجودين لسه مش عارفين هيروحوا فين خليني أركز شوية في الموضوع وأطلع من سورة الأعراف ومن سورة الحديد وأنتقل إلى حادثة الإسراء والمعراج كويس؟ أعيزكم تدخلوا معي اللينك ده لو سمحته وأنا حقر في اللينك يعني دخلوا معي اللينك ده لو سمحته حديكم كده خمس ثواني عشان نفتح اللينك ده مع بعض نفتح اللينك ده مع بعض كده وانا هقولك هقرى من فين زي ما شايفين كده اللينك ده خاص بالشبكة الإسلامية من اكبر الشبكات الإسلامية الموجودة على النت حتلاقوا كده في البداية الـ الـ البراجراف الأول كانت رحلة الإسراء اختبار سيب الحتة دي انزل كده خالص خالص تحت حتلاقي فيه كلام باللون الأخضر وإذ هو قد أعطي شطر الحسن سيب انزل ثاني في اخضر تحت كده يا محمد اقرأ أمتك مني السلام سيب وانزل حتلاقي فيه خط أخضر تاني تحت بما آمرك بخمسين صلاة كل يوم تعارفين دي حادثة الإسراء أمتك لا تستطيع خمسين صلاة سيب ده وانزل البراجراف اللي بعده على طول وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الجنة شفتوا الحتة دي وصلتوا لها اكتبوا لي واحد كده وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الجنة ونعيمها طيب يلا أنا سأرى لكم بقى وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الجنة ونعيمها هو اكتبوا لي كده على التكست يا, يا إخوة يا مسلمين ويا نصارى هو المفروض حسب الإيمان الإسلامي هي رحلة الإسراء والمعراج المعراج الإسراء كانت من مكة إلى القدس المعراج كانت لفين اكتبوا لي كده عشان اعرف بس احسن انا يمكن مشواخد بالي مشواخد بالي هو اعرج به لفين العراج راح فين محمد سكاي مش كده ماشي سدرة المنتهى يعني وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الجنة ونعيمها واراه جبريل عليه السلام الكوسر وهو نهر اعطاه الله لنبيه اكراما اكراما له حفتاه والحص الذي في قعره من اللؤلؤ وتربته من المسك وكان عليه الصلاة والسلام كلما مر بملئ من الملائكة قالوا له قالوا له يا محمد مر أم أمتك بالحجامة يعني الملائكة بيقول لمحمد أمر أمتك بالحجامة بعدين هقول لكم يعني حجامة وفي المقابل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الذين يعذبون في نار جهنم الله مش انت في السماء يا محمد مش انت في سدرة المنتهى مش انت موجود في حضرة الله مش انت لسه قاعد في الجنة بص بيقولك ايه وفي المقابل وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الذين يعذبون في نار جهنم فرأى أقواما لهم أظافر من نحاس يجرحون بها وجوههم وصدورهم فسأل جبريل عنهم فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ورأى أيضا أقواما تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار فقال له جبريل لاحظوا الكلام ده في رحلة المعراج وهو في سدرة المنتهى ومعاه جبريل شاف الجنة وشاف النار مهمة حتى واحدة أصله فقال له جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ورأى شجرة الزقوم التي وصفها الله تعالى بقوله والشجرة الملعونة في القرآن الإسراء ستين غشوا المسلمين قالوا في الجنه في شجره وحشه او اسمها الزقوم اياك تروح اقصد في في جهنم بغشوم باي حاجه هم يصدقوا شجره في جهنم اسمها زقوم انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين الصفات 64 65 وبعد كده شاف ايه محمد في رحلة الاسراء والمعراج في المعراج وراى ملكا ملكا خازن النار ورأى المرأة المؤمنة التي كانت تمشط شعر ابن فرعون ورفضت أن تكفر بالله فأحرقها فرعون بالنار ورأى الدجال على صورته اجعد الشعر أعور العين عظيم الجسة احمر البشرة مكتوب بين عينيه كافر خلاص خلصنا من الحتادي طيب ننتقل يعني أنا, انا ليه جبت الحديث ده يا أخوة ليه حبيت أحط الحديث ده حبيت أحط الحديث ده على سانه من كتبهم ومن مراجعهم أن محمد حتى في رحلة الإسراء والمعراج شاف الجنة وشاف جهنم يعني مش عارف هل هم في حتة واحدة ياريت يعني نجد إجابات على هذا الكلام كيف بين الجنة وبين جهنم سور كيف يعني طيب عايزة أخ... أ... أ... أ... نقرى ثاني حديث مع بعض الحديث اللي أنا سأراه مذكور في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم 5087 موجود أيضا في سنن الترمذي في, ب... في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله في باب ومن سورة مريم حديث رقم 3081 موجود في سنن ابن ماجة في كتاب الزهد في باب صفة النار حديث رقم 4318 موجود في مسند احمد مرتين مرة في مسند أبي هريرة ومرة في مسند سعيد أبي سعيد الخدري وكمان ورد في صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن في باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة وأنا سأقرأ من البخاري ها هو الحديث أمامكم تستطيع أن تفتحوا وتدخلوا معي وأنا سأقرأ لكم من البخاري يمكن يتأخر معكم شوية علشان كلنا هنفتح مع بعض في نفس الوقت لكن هاتسمعوا الحديث سأقرأ لكم حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد حيجيبه كبش حيجيبه الموت في هيئة كبش طب ليه كبش ها لاحظوا هنا موضوع الفداء يعني موجود برضه في ثقافه محمد فينادي مناد يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون ده الموت في هيئه كبش يا اهل الجنه فيشرئبون يعني ايه يعني كده يعني يبصوا كده من فوق كده يشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار الله هو أهل الجنة وأهل النار في حتة واحدة ولا إيه يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيزبحوا إيه اللي يزبح الموت أين غلبتك يا موت الموت الذي ليس له وجود بعد ذلك أخذ محمد ووضع في هذا القالب البائس فيزبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وانذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة خلاص يبقى إذن في سورة الأعراف أن جهنم والجنة بينهم سور وفي سورة الحديد وفي حديث الشفاعة اللي احنا قريناه من شوية وفي الحديث بتاع الخروف الاملح موجودين جن بعضيهم وقرأنا ايضا منذ قليل الحديث ايضا عن رحله محمد في الاسراء والمعراج زي ما شاف الجنه شاف النار كمان الحجامه دي لما يكون واحد عنده وجع راس اللي كان بيسال عن الحجامه او عنده أي الم بيجي في مكان مثلا الراس في الجبهه كده ويروح يعني يعني يقوم بشرط المكان ومص الدم براء على اساس انه يعني الالام تروح يعني دي الحجامه قال الملائكه بيقولوا لمحمد امتك بالحجامة اخيرا اخيرا خلاص الصوره قدامكم اخيرا الله في النار الله في النار الله في النار يعني خلوا بالكم من التعبير اللي جايدة. في القرآن في سوره قاف 30 مش الله في السمه يعني شوفوا يا أخوة أنا بنعمة المسيح بأخط لكم كل الأشياء اللي بتؤكد أن الجنة دي جنب النار بأي حال من الأحوال هي فعلا جنب النار لأن جنة فيها فيها خطية وفيها دعارة وفيها فيها كلام سيئ جدا في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد خلاص سورة قاف 30. يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول من اللي بتقول جهنم بتتكلم أصلا جهنم تقول ايه هل من مزيد انا عاوزكم ترجعوا الى كل التفاسير القرآنية لسورة قاف 30 ستجد هذه المهزلة التي سأقدمها الان من الاحاديث وليس من التفاسير التفاسير تستطيع أن ترجع لها في أي وقت دخلوا معي هذا اللينك لو سمحت دخلوا معي هذا اللينك أنا هذا الحديث موجود في صحيح مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها موجود في حديث الحديث رقم خمسين أربعة وتمانين موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان والنزور باب الحلف بعزة, الحلف بعزة الله وصفاته وكمالاته حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قطو عزتك ويزوى بعضها إلى بعض رواه شعب عن قتادة الله هيحط رجل في النار الله حيحط رجله في النار فالنار عايزة مش مش شبعانة تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد يروح إله القرآن يحط رجله في النار تقول قط كفاية خلاص اكتفيت ده رب العزة نفسه قد قط, قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض هي الجنة هي جهنم دي فين يا إخوة نزلت إله القرآن لجهنم ويحط رجل في جهنم ولا جهنم هي فوق موجودة جنبه أذين بنعمة المسيح بأضع شواهد تؤكد أن الجنة في مكان, ما إلى في مكان ما إلى جوار الجنة لدرجة أن إله القرآن سيضع قدمه في النار وتقول قط قط فهل سينزل الله بعزته إلى جهنم؟ أم أنكم تضعون جهنم إلى جوار الله هذا سؤال يحتاج إلى إجابة ابن كثير والطبري وغيرهم من المفسرين مش حابب إن أنا أنهي الموضوع ده قبل ما سيب لك دعابة كده في الموضوع ده الإيتة وأنا كنت أقرأ وأحضر وبالمناسبة جهزوا ورأوا ألم علشان تكتبوا كل المراجع اللي هدهالكم دلوقتي أهلا يا جيسوس دوتر مرحب بكم من ورا كل المراجع اللي هدهالكم دلوقتي علشان أحب أنه كل البحاثة يرجعوا ويقروا في المراجع دي حابب أسيب لكم النقطة دية وجدتها في ابن كثير وجدتها في الطبري وجدتها في غير من المفسرين قال ابن مسعود إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عامل سيئة لم تكتب إلا واحدة ثم يقول هلك من غلبت أحده عشراته رواه ابن جرير وقال أيضا حدثني ابن وكيع حدثنا ابن حميث قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن أبي سابد عن عبد الله ابن الحارس عن ابن عباس قال ده الموضوع بتاعنا بقى الأعراف السور هو يقول كده الأعراف السور الذي بين الجنة والنار وأصحاب الأعراض دول بذلك المكان يكونوا قاعدين حتى إذا بدأ الله يعافهم خلاص عايز يعافهم هيعمل إيه الله يروح ياخدهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة بإذنه إيه نهر الحيوان قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك لابن عادل كذلك في الدر المنثور لعبد الرحمن جلال الدين الصيوطي الدر المنثور للصيوطي كذلك في مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب لأبو عبد الله محمد ابن عمر ابن الحسن ابن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي يعني انت كده تشوف مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي خلاص كذلك حتلاقيه في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تاني اسم الكتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي خلاص حتلاقي الكلام ده برضو في تفسير معالم التنزيل لأبو محمد الحسين ابن مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة كمان ستلاقي الكلام ده في تفسير بحر العلوم للسمر وستجد هذا الكلام ايضا في لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ابو الحسن علي ابن محمد ابن ابراهيم ابن عمر الشيحي ستجد ايضا هذا الكلام في تفسير البحر المحيط لابو مش ابو حبان ابو حبان ده حاجة تانية لا ابو محمد ابن يوسف ابن علي ابن يوسف ابن حيان هتلاقي الكلام ده في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن ابن ناصر ابن السعدي حتلاقيه في تفسير النيسا بوري للنيسا بوري وايضا في تفسير القرآن لابن ابي زمنين وحتلاقيه في نظم الدرر في تناسب الايات والصور لابراهيم ابن عمر ابن حسن الرباط ابن علي بن أبي بكر البقاعي ستجد أيضا هذا الكلام في تفسير القرآن البحر المديد لابن عجيبة وستجده أيضا في الحبائك في اخبار الملائك لجلال الدين الصيوطي ستجده أيضا في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد ابن علي الشوكاني ستجده أيضا في تفسير القرآن للقشيري وستجده أيضا في الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن ابن محمد ابن مخلوف الثعالبي ستجده أيضا في مفهمات الاقران في مبهمات القرآن في مبهمات القرآن لجلال الدين الصيوطي موجود أيضا في لسان الميزان لأحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي موجود في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ ابن أحمد الحكيمي موجود في فتح الباري شرح صحيح البخاري لاحمد ابن علي ابن حجر ابو الفضل العسقلاني الشافعي موجود في الصواعق المحرقه على أهل الرفض والضلال والزندقة لابو العباس أحمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن حجر الهيثمي موجود في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ص 160 موجود في اعراب القرآن لابن سيده موجود في مفردات الفاظ القرآن للحسين ابن محمد ابن المفضل المعروف بالراغب الاصفهاني ابو القاسم موجود في البعث والنشور للبيهقي بتكتبه ولا تعبته موجود في زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزي موجود في بستان الواعظين ورياض السامعين لجمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن البغدادي المعرف بابن الجوزي موجود في التفسير من سنن سعيد ابن منصور موجود في المحرر الوجيز لابو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن ابن تمام ابن عطية المحاربي موجود في الزهد والرقائق لابن المبارك موجود في معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول لحافظ ابن احمد حاكمي صدقوني بامانة انا تربتي من المراجع ادي دي كمان مرتين لانه اكتفيت باني اشوف الموضوع موجود في كل المراجع دي بامانة شديدة ومتناهية شفت سورة الاعراف 44 الى 50 في كل هذه المراجع وكل ما قلته لكم في هذه المحاضرة موجود في كل هذه المراجع بدون استثناء ربي بارك حياتكم اشكر محبتكم اذكروا الخدمة في صلواتكم اذكروا الغرفة في صلواتكم وانا شايف اهو على التكست بيحط استاذنا بطرس السرياني خلال الشهر ستعود الغرفة سوداء ولن يستطيع اليوزر من الشرق الاوسط الدخول الى غرفتنا اعتقد عيب عيب كبير جدا انه هذا العدد الرائع موجود في الغرفة بدون ما يكون في تعضيد منيكم للغرفة حتى تستمر في خدمتها اذكرونا في صلواتكم يا اخوة ولا تنسوا تعضيد الغرفة اهو اللينك موضوع قدامكم ببساطة تفتح اللينك في يعني امكانية في اي مكان انت ممكن تدعم الغرفة ببساطة محبتك حتى تستمر الرسالة الرب يبارك حياتكم أذكرنا في صلواتكم لا أنسى أن أشكر أستاذي المبارك The Only Way اللي أدانا هذه الفرصة الرائعة أن نعرض هذه الحقائق وهذه الموضوعات الهامة هذه الموضوعات الهامة اللي بتهمنا في حياتنا المعاصرة اشكركم جزيل الشكر وشكر ايضا خاص للاستاذة المباركة جولدو مئير تعابة معانا ومحبتها ودائما بتسجل الموضوعات دي بتحطها على تيكست تفضل واحد من الاحباء الادمنز